صن ون وغيروس وني يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.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 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة كبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أوذية بقدرها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 والذين يصلون ما أمر الله به أيو صلوا يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بترا أوجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرقوا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 كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن.